السلام عليكم تلام. إن الحمد لله تعالى نحمده. إن الحمد لله تعالى نحمده. نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من ماهديه الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له.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 يتحدث عن المعرفة والمعرفة خمسة أشياء الاسم المضمر نحو أنا وأنت عندي المعارف ستة والمصنف هنا يقول أنهم خمسة فهم ستة أولا الضمير الضمير والضمير ينقسم إلى ثلاثة أقسام ضمير متكلم وهو أنا ونحن أنا تستخدم للمفرد ونحن تستخدم للجمع أو للمفرد المعظم نفسه كده دائما كنت تسمع يقول قررنا نحن وكيل النيابة هو مش نحن ده هو أنا بس هو بيستخدم ضمير نحن للمفرد المعظم نفسه قال الله عز وجل إننا نحن نزلنا الذكرى وإن له لا حافظون فأنا تستخدم المفرد ونحن تستخدم للجامع أو المفرد المعظم نفسه وهذا يسمى ضمير متكلم ضمير متكلم طيب لو واحد مش موجود وانا بسأل عنه بقول هو فيه هو يبقى ضمير غائب هو وهي وهما وهم وهن. هو وهي وهما وهم وهن هو للمفرد المذكر وهي للمفردة المؤنثة وهما للمثنى بنوعيه وهم لجمع المذكر وهن لجمع المؤنث وهذا يسمى ضمير غائب يبقى متكلم وغائب إذا أردت أن أتحدث إليك أقول أن تا إبه أنت ضمير مخاطب أنت أنت أنتما أنتم أنتن أنت للمفرد المذكر وأنت للمفردة المؤنثة وأنتما للمثنى بنوعيه وأنتم لجمع الذكور وانتنا لجمع الإناث إذن الضمائر تنقسم إلى كم قسم إلى ثلاثة ضمير متكلم أنا ونحن ضمير غائب هو هي هما هم هن ضمير مخاطب أنت أنت أنتما أنتم أنتنا فيقول والمعرفة وهي اللفظ الذي يدل على معين وأقسامها خمسة القسم الأول المضمر أو الضمير يقول والضمير هو ما دل على متكلم نحو أنا أو مخاطب نحو أنت أو غائب نحو هو ومن هنا تعلم أن الضمير ثلاثة أنواع النوع الأول ما وضع للدلالة على المتكلم وهو كلمتان، وهو كلمتان، وهما أنا للمتكلم وحده ونحن للمتكلم المعظم نفسه أو مع غيره، مع غيره أي جمع، وهو أنا للمتكلم وحده، ونحن للمتكلم المعظم نفسه أو مع غيره، جمع. والنوع الثاني ما وضع للدلالة على المخاطب وهو خمسة ألفاظ وهي أن بفتح التاء، أنتي بكسر التاء، أنتما وأنتم لجمع الذكور وأنتنا لجمع الإناث والنوع الثالث ما وضع للدلالة على الغائب. وهو خمسة ألفاظ أيضا وهي هو للغائب المذكر المفرد وهي للغائبة المؤنثة المفردة وهما للمثنى الغائب مطلقا مذكر كان أو مؤنثا وهم لجمع الذكور الغائبين وهن لجمع الإناث وهنا لجمع الإناث بأول المعارف الضمير والضمير ينقسم إلى كم قسم إلى ثلاثة أقسام ما دل على متكلم ويستخدم للتكلم أنا للمفرد ونحن للمفرد المعظم نفسه أو أو الجماعة النوع الثاني مدل على مخاطب ما على مخاطب أو غائب مثلا نبدأ بالغائب غائب هو هي هما هم هن خلاص ما دل على غائب متكلم و متكلم أنا ونحن غائب هو وهي وهما وهم وهن ومخاطب أنت, أنت أنت أنتما أنتم أنتن يقول والقسم الثاني من المعرفة العلمو وهو ما يدل على معنى معين بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيرهما وهو نوعان مذكر نحو محمد وإبراهيم وجبل ومؤنث نحو فاطمة وزينب ومكة الخثم الثاني من المعرفة هو العلم اسم علم علم على مكان أو علم علم على اسم أو علم على مكان فمكة علم على مكان والمدينة علم على مكان ومحمد علم على شخص اسمه محمد طيب أسد من أسماء الأسد أسامة فأسامة علم بس بسموه علم جنس فكل أسد أسامة وذؤاله علم على الذئب وثعاله على الثعلب وأم عريض على العقرب ومن العلم اللقب والكنية اللقب والكنية اللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم يعني مثلا أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق ما اسمه؟ اسمه؟ اسمه عبد الله ابن مين؟ ابن أبي قحافة أبو قحافة كنية أبيه فما اسمه؟ ها؟ عبد الله ابن عثمان ابن عامر يبقى عبد الله ابن عثمان ابن عامر واسم مين؟ سيدنا أبو بكر أبو بكر كنية والكنية تسبق بأب أو أم والصديق لقب وهو ما أشعر بمتحن أو ذم أما قول مثلاً زين الدين، أمر الزمان، شمس الدين، كل ده لقب ايه ماتح. لو قلت قفه، قفه، ده لقب. ذم، زي أنف الناقة، أنف الناقة اسم قبيلة، وكان لقب ذم. فإذا سئل الرجل من أي القبائل أنت كان يقول من أنف الناقة هو ذعلاء حتى نزل عليهم شاعر فأكرموه فكتب فيهم قصيدة قال فيها قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يساوي بأنف الناقة الثانباء فأي حد بعد كده يقابلوا واحد يقول له انت منين يقول له من أنف الناقة حاجة بقى يعني إيه بعدما مدحوا بذلك فأتبأت إيه لقب ماتح إذن من العلم الاسم واللقب والكونية فأبو حفص كونية وعمر اسم والفاروق لقب طيب إذا اجتمع الاسم واللقب نقدم إيه إذا اجتمع الاسم واللقب اللقب ولا الاسم والتنين معرفة اخر كلام اذا اجتمع الاسم واللقب يجب تقديم الاسم على اللقب الا اذا كان اللقب اشهر من الاسم فاذا قلت الفاروق اي حد يقول ايه عمر المسيح عيسى بن مريم خلاص يبقى يجب تقديم الاسم على اللقب إلا إذا كان اللقب أشهر من الاسم. فعندي أول المعارف الضمائر. والضمائر تنقسم الضمير ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. مدل على متكلم أنا ونحن. طيب غائب هو وهي وهما وهم وهن. دل على مخاطب أنت. أنتي أنتما أنتم أنتن طيب القسم الثاني العلم وهو ما دل أو ما يدل على معين بدون احتياج إلى قارين التكلم أو خطاب أو غيرهما وهو نوعان مذكر ومؤنث القسم الثالث الاسم المبهم وهو نوعان اسم الإشارة والاسم الموصول أسماء الإشارة هذا طبعاً اللي احنا تعلمناه إن أسماء الإشارة هذا كلها على بعضها كده ولكن اسم الإشارة ذا والها اسمها التنبيه ها التنبيه فمقولة تعلمية هذا اسم إشارة هذا اسم إشارة يشار به إلى من؟ إلى المفرد المذكر وهذه اسم إشارة يشار به إلى من؟ المفردة المؤنثة طيب وهذان اسم إشارة يشار به إلى المثنى بنوعيه ولا المثنى المذكر مثنى المذكر بقول هذان رجلان وهاتان امرأتان مثنى مؤنث وهؤلاء للجمع بنوعيه للجمع بنوعيه بقول هؤلاء رجال هؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمات. إذن اسماء الإشارة هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء. هذا للمفرد المذكر وهذه للمفرد المؤنث. وهذان للمثنى المذكر وهاتان للمثنى المؤنث وهؤلاء للجمع ب بعد ذلك الاسم الموصول وهو ما يدل على معين بواسطة جملة او شبهها تذكر بعدها البتة وتسمى صلة وتكون مجتمع على ضمير يطابق الموصول ويسمى عائد وله الفاظ معينة اسماء الاشارة اولا هي اسماء الموصولة هي الذي والتي والذان واللتان والذين واللائي أو اللاتي الذي للمفرد المذكر طب جملة فيها الذي بتشعر مثلا في الذي آية هو الذي هو الذي بعث في الأميين رسول أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاص والقلم هذا البيت له شهرة عند الأدباء بأنه البيت الذي قتل صاحبه من قال هذا البيت؟ المتنبي ده اسمه ولا لقب ولا يكون لقب ما كنيته أبو الطيب ما اسمه أحمد ابن الحسين أحمد ابن الحسين خرج المتنبي يوما مع غلام له فخرج عليهم طريق. في الطعطر فالمتنبي شاف الموقف كده عامل ايه جرق فنده الغلام قال له يا سيدي ألست أنت القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاص والقلم فرجع رجع المتنبي وعارف ان هو لما يرجع هيموت بس هو عايش بمبدأ مش عايز يتقال عليه فر وهرب ودي كانت من خصال العرب رجع وعارف ان هو هيموت زي مين زي كعب ابن الاشرف مراته زوجته تقول له لا تنزل فإني أشم في صوتيهما رائحة الدم يقول له هو إباه ولا إن الكريم إذا دعيا إلى طعامات بليل أجاب إن الكريم إذا دعيا إلى طعامات بليل أجاب فناس كتير جدا بتحترم المبادئ سواء كانت المبادئ دي صحيحة مستقيمة على الشرع أو غير بس هو لك ده مبدأ فرجع المتنبي وقتل فلما قتل نظر إلى غلامه وقال له قتلتني قال له إيه؟ قتلتني فالمتنبي هو أبو الطيب اسمه أحمد ابن الحسين ولقبه المتنبي ويقال أنه لقب بالمتنبي لأنه ادعى النبوة أنا أقول يستبعد على واحد برجاحة عقل المتنبي أن يدعى النبوة يعني تسمع أبيات الحكمة في شعر المتنبي تقطر حكم فيستبعد واحد بالوصفات دي يدعي النبوء أنا الذي نظر الأعم إلى أدبي الذي اسم موصول نظر الأعم إلى أدبي بيسموها جملة الصلة جملة الصلة يبقى مثلا مثلا أقول جاء الذي أحبه جاء الذي أحبه. فين الاسم الموصول الذي؟ أين جملة الصلة الذي اللي بعدها على طول أحبه؟ يبغون لك جملة الصلة. اسم موصول وتحتاج إلى عائد. ويكون هناك مطابقة بين الاسم الموصول وجملة الصلة في الإفراد والتفنية والجمع. مال جاءت التي أكرمتها؟ جاءت التي أكرمتها. جاء الذي أكرمته يبقى هناك لابد أن يكون هناك تطابق إذا المعارف أخذنا الضمير الضمير وأنواعه ثلاثة متكلم ومخاطب وغائب أخذنا العلم وأخلنا ينقسم علم شخص وعلم جنس وينقسم إلى اسم ولقب وكونية وكل دي تسمى إعلام خذنا اسم الإشارة هذا هذه هذان هاتان، هؤلاء وأخذنا الاسم الموصول الذي التي اللذان اللتان الذين اللاء واللاتي يقول هو القسم الرابع المحلى بالألف واللام وهو كل اسم اقترنت به ال، فأفادته التعريف من المضاف إليه نحو غلامك غلامك طيب غلام ده نكرة ولا معرفة كلمة غلام غلام نكرة طب لو قلت غلامه صارت معرفة طيب فين الالف واللام اه اكتسبت التعريف من إضافة الضمير إليها أقول غلامك غلامك يبقى غلامك دي ايه معرفة أين علامة التعريف إضافة الضمير غلام محمد أضيفت النكرة إلى علم صار معرف غلام هذا أضيفت النكرة إلى اسم إشارة فصارت معرف خلاص غلام الذي أضيفت النكرة إلى اسم موصول فصارت معرف غلام الأستاذي غلام الأستاذي وضيفت النكر إلى ما, فيه ال. إلى ما فيه ال فصارت معرفة فالمعلومة القديمة أن المعرفة فيها ألف غلام وده التعريف بس هذا كلام غير صحيح يبقى يضاف يعرف الضمير ويعرف بإضافته لعلم ويعرف بإضافته إلى اسم إشارة اسم موصول ما فيه ال ما فيه ل خلاص يبدأ دلوقتي المعارف الذي ذكرها المصنف كم خمسة هي ضمير وأنواعه ثلاثة هي متكلم وغائب ومخاطب المتكلم كم ضمير أنا ونحن الغائب هو وهي وهما وهم وهن والغائب المخاطب أنت أنت أنتما أنتم أنتن طيب هذا الضمير القسم الثاني العلم والعلم هو ما يدل على معين بدون احتياج إلى قرينة قرينة تكلم أو خطاب أو غيرهما وهو نوعان مذكر ومؤنث واحنا توسعنا شوية قلنا اسم شخص واسم جنس واسم ولقب وكنية القسم الثالث وهو المبهم والمبهم نوعين اسم إشارة واسم والاسم الإشارة هذا للمفرد المذكر هذه للمفرد المؤنث هذان للمثنى المذكر هاتان للمثنى المؤنث هؤلاء للجامع بنوعيه الذي اسم موصول والذي يليه جملة الصلة الذي التي اللذان اللتان الذين اللائي أو اللاتي خلاص عندي بعد ذلك القسم الرابع والمحلى بالالف واللام وهو كل اسم اقترنت به ال فأفادته التعريف غلامك ده معرف بالضمير غلام محمد معرف بالعلم غلام هذا معرف باسم الاشارة غلام الذي بالاسم الموصول غلام الاشتاز معرف بايه بقل معرف بقل طيب موضوع خمسة ضمير وعلم واسم إشارة واسم موصول والمحلى بالالف والآلف ماشي؟ وفي رقم ستة ذو الأداة ذو الأداة اللي هي أل اللي هي إيه؟ أل وأل تنقسم إلى ثلاثة أقسام معلومة يعني إيه؟ يعني منذكرهاش المصنف وهي أل بيسموها علماء النحو ذو الأداء وقال دي تنقسم إلى ثلاثة أغسام أل للعهد وأل للجنس وأل للاستغراق. أل للعهد العهد ده بينقسم قسمين عهد ذكري وعهد ذهني يعني إيه أقول اشتريت فرسا ثم بعت الفرس اشتريت فرسا ثم بعت الفرس فين الكلمة اللي اتكررت مرتين فرس والفرس الألف واللام تدل على أن الفرس الذي بيع هو الـ هو الايه هو, هو الهدى هو الفرس الذي اشتريت فهو اللي قال للعهد الذكري أي الفرس المعهود الفرس المعهود أقول أقول مثلا قابلت شيخا وسلمت على الشيخ يبقى الشيخ اللي أنا قابلته هو هو اللي أنا سلمت عليه فهال دي تسمى قال للعهد العهد الذكري طيب كلنا دلوقتي مثلا الشيخ الحوين ربنا يشفيه وعافين فواحد لمحه فقال جاء الشيخ جاء الشيخ اي واحد في الحضور هينصرب ذهنه الى مين انه شيخ الشيخ معمد حسن مثلا الشيخ مين يبقى العهد قال للعهد الذهني اذا كان في أذهاننا جميعا شيخ واحد احنا بستنينه جاء الأستاذ انت بستنينه أستاذ معين ناشي جاء الرجل انت بستنينه رجل معين فال تنقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام قال للعهد للعهد بس والعهد ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين عهد ذكري وعهد ذهني طيب مين يجيب لي آية في القرآن؟ فيها كلمة اتكررت مرتين مرة فيها قال مرة ما فيهاش قال مم. مثل نوره مثل نورهك كمل المصباح مصباح والمصباح والمصباح فيه والزجاجه يبقى كلمة اتكررت مرتين مرة ما فيهاش قال ومره فيها قال يبقى دي قال العهد الايه الذكري طيب اقول جاء الشيخ يبقى قال لجاء للعادل ايه الذهني لان الشغل الذهني هو اللي في ذهنك والي في ذهن الاخ عندي قال للجنس قال الرجل افضل من المرأة الرجل افضل من المرأة واحد يقول لي يا شيخ راجل افضل من المرأة ده فيه راجل شغال زبال وفي امرأة سفيرة او وزيرة يبقى ازاي افضل نقول قال الرجل قال هنا الجنس اي جنس الرجال افضل من جنس النساء الذهب اغلى من الفضة يبقى جنس الذهب اغلى من جنس الفضة خلاص يبقى عندي قال للايه للعهد بس والعهد بينقسم المكان قسم ذهني و... وذكري عندي أل للجنس وأقول الرجل أفضل من المرأة طيب أل الاستغراق ثالث نوع وأل الاستغراق تنقسم إلى قسمين باعتبار حقيقة الأفراد وباعتبار صفات الأفراد أما واحد يقول للواحد أنت الرجل أنت الرجل قال استغراقة كل صفات الرجال يعني أنت الرجل بما تحويه الكلمة من معنى أنت الرجل تبقى هنا للاستغراق قال للاستغراق وجعلنا من الماء كل شيء حي خلاص فيما دلوقتي المعارف كام ست المعارف ست المصنف ذكر كام خمسة الخمسة هما الضمير والضمير بينقسم إلى كم قسم ثلاثة احنا بنكرر والتكرار بيعلم عشان ما يقول بس النحو صعب يبقى قال الضمير والضمير ينقسم إلى كم قسم إلى ثلاثة متكلم أنا ونحن غائب هو وهي وهما وهم وهن ومخاطب أنت أنت أنتما أنتم أنتن القسم الثاني العلم العلم وهو ما يدل على معين بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيرهما والعلم ينقسم إلى علم شخص وعلم جنس وينقسم الى اسم ولقب و كونية. وقلنا سؤال اذا اكتمع الاسم واللقب نقدم ايه وناخر ايه نقدم الاسم على يجب تقديم الاسم على اللقب الا اذا كان اللقب اشهر من الاسم اقول المسيح عيسى بن مريم اقول الفاروق عمر طيب الكونيا واللقب الكونيا والاسم اقدم مين واخر مين كله جائز أقول أبو بكر الصديق أو الصديق أبو بكر أبو حفص الفاروق أو الفاروق أو حفص يبقى يجوز يجب تقديم الاسم على اللقب اللي إذا كان اللقب أشهر من الاسم أما اسم ولقب إيه لقب كنيا كنيا ولقب كنيا واسم اسم وكنيا جائز إذا لنا أقدم أي حد فيهم عندي بعد كده القسم الثالث وهو الاسم المبهم وهو نوعان اسم إشارة واسم موصول اسماء الإشارة هذا وقلنا ها باسمها التنبيه وذا اسم الإشارة هذا للمفردة المذكر هذه للمفردة المؤنثة هذان للمثنى المذكر هاتان للمثنى المؤنث هؤلاء للجمع بنوعين الاسم الموصول الذي التي اللذان اللتان الذين اللائي أو اللاتي عندي بعد ذلك المحل بالألف واللام وهو كل اسم اقترنت به أل فأفادت التعريف من المضاف إليه يبقى أنا عندي معرف بالإشارة ومعرف بالضمير ومعرف بالاسم الموصول ومعرف لما فيه أل نحو غلامك غلام ناكرة اكتسبت التعريف بإضافتها إلى الضمير. غلام محمد غلام ناكرة اكتسبت التعريف بإضافة إلى محمد صح عندي غلام هذا غلام ناكرة اكتسبت التعريف من إضافتها إلى اسم الإشارة غلام الذي اسم موصول غلام الأستاذ معرف في المشي وأعرف وأعرف هذه معارف بعد لفظ الجلالا الضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم الاسم الموصول ثم المحلل بآل ثم المضاف إليه والمضاف في رتبة المضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم حد يعرف يعني كلمة دي والمضاف في رتبة المضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم أقول غلام هذا ده معرف في رتبة اسم الإشار غلام الذي في رتبة الاسم الموصول غلام الأستاذ في رتبة ما فيه ال غلام محمد علم غلامك ضمير هو ده سؤال مهم في الامتحان أقول جاء غلامك أقول المضاف إلى الضمير في رتبة فراغ. أي حد هو في رتبة إيه؟ الضمير وكلهم في رتبة ما أضيفوا إليه إلا الدمير. إلا الضمير فهو في رتبة العلم. العلم. بقول غلام وك في رتبة العلم. اكتب السؤال ده عندك. المضاف في رتبة المضاف إليه. إلا المضاف إلى الضمير فأنه في رتبة العلم صعبة يا شباب صعبة نعيد طيب قال بعد ذلك النكرة المضاف المضاف في رتبة المضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فانه في رتبة العلم يعني لو جالك في الاختبار غلام محمد فغلام محمد غلام ناكرة اكتسبت التعريف وانضافتها الى فهي في الرتبة مين في الرد... اللي هو ايه اللي هو علم طيب لو قلت غلام هذا تبقى في رتبة اسم الاشارة اللي وراها غلام الذي في رتبة الاسم طب غلامك في رتبة العلم يبقى كله في رتبة الى موضيفة فاليه الا الضمير فهو في رتبة العلم رتبة العلم نشى شباب عند بعد ذلك النكرة قال والنكرة كل اسم شاع أو شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر لا يختص به واحد دون الآخر ثم يقول صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. إذا قلت رجل تطلق على مين على أي رجل طيب في فرق بين الرجول والذكورة طيب طيب كل ذكر رجل كل رجل ذكر وليس كل طيب طيب من يعدد ذكر الرجولة في القرآن. فض من المؤمنين رجاء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجاء وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى على فكرة رجل ده مصري رجل ده مصري جاء رجل من أقصى المدينة يسعى ده رجل مصر طيب إيه الفرق بإن وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وجاء رجل من أقصى المدينة يعني في واحدة رجل جاء رجل من أقصى المدينة وجاء من أقصى المدينة رجل قدم الرجل في موضع ها أخر في موضع إيه السبب كم قال رجلان من الذين أنعم الله عليهم <تصفيق> فيه رجال فيه فيه الآية دي فيها ايه فيه فيه مربع ماشي ها. الانسان اذا نظر الى الرجولة في كتاب الله لابد ان يتفقد ذلك من نفسه هو فيه كم صفة من صفات الرجولة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله هل تنسحب هذه الآية على واحد موظف يعني واحد موظف جي من الوظيفة دلوقتي الأذن أذن راح العصر المغرب راح المسجد العشاء راح المسجد هل أصف هذا الرجل بسم الله ما شاء الله رجال لا تلهيه تجارات ولا بيع قال العلماء لا يوصف الرجل بأنه لا تلهيه تجارة ولا بيع إلا إذا تلبث بالإيه؟ بالتجارة يعني واحد بيتاجر عنده محلات وعنده سلسلة وعنده وعنده وعنده ويساب الشغل وراح ده قول ده راجل لا توليه تجارة ولا بيع. اما واحد مواصل. او واحد عاطل. عاطل. ما عندوش حاجة يعملها ميه طبعا المسلم ينفع المسلم يبع عاطل. ليه? ليه الدليل ان المنفعش المسلم يبع عاطل? قال الله لنبيه في فرغت وإن الله يكره أن يكون الرجل سبهللا صحيح البخاري قيل وما سبهللا قال لهو في أمر الدنيا ولا في أمر الأخيرة فاضي ما رأيش حاجة أعمل الله يكره أن يكون الرجل سبهللا صحيح البخاري الرجل والفرس يقول ما دفع فيها بقى النكرة هي كل اسم وضع لا ليحض واحد بعينه لا ليخص واحدا بعينه من بين أفراد جنسه بل ليصلح إطلاقه على كل واحد على سبيل البدل نحو رجل وامرأة فإن الأول يصح إطلاقه على ذكر بالغ من بني آدم يعني رجل نكر عنه. تطلق على أي ذكر من بني آدم والثاني يصحي إطلاقه على كل أنثى بالغة من بني آدم وعلامة النكرة أن تصلح لأن تدخل عليها أل وتؤثر, وتؤثر فيها التعريف نحو رجل لأنه يصح دخول أل وتؤثر فتقول الرجل وكذلك غلام وجارية وصبي وفتاة ومعلم فإنك تقول الغلام والجارية والصبي والفتاه والمعلم عندي بعد ذلك تدريب <تصفيق> على هذا <هزة> التعريف <تصفيق> على هذا التعريف طب إذا قلت القمران يقصد بهم إيه طب ليه ما قولش الشمسان ها <تصفيق> <تصفيق> تغليب تفكر فيه. طب إذا قلت الملوان يقصد بهم الملوان والأسودان والعمران. طب الملوان اللي هم مين؟ آه. طب العمران؟ طب الأسودان؟ طب الأبيضان؟ يقول ضع الليل والنهار ضع نعتا السؤال الثاني ضع نعتا مناسبا في كل مكان من الأمكنة الخالية في الأمثلة الآتية نريد نعت النعت اللي هو ايه الصفة طيب الطالب فراغ يحبه أستاذه الطالب طب اضبط الطالب المجتهد يبقى الطالب مبتدأ والمجتهد نعتم أرفوه بالإيه بالضم طيب المثال الثاني لقيت رجلا فراغ فتصدقت عليه رأيت رجلا فقيرا ماشي؟ طيب. طب مارجلن تعرب؟ طب وأين الفاعل لهذه الجملة؟ طب دا ظاهر ولا مضمر؟ مضمر. طيب. الفتاة، الفتاة المطيعة، الفتاة الملتزمة، سكنت. في بيت جنة فسيح ما أظن بيوتنا ضيقة في بيت ضيق <تصفيق> كلامك مظبوط جزاك الله خير النيل مؤط يخصب الأرض يخصب الأرض النيل العذب ما أحسن الغرف الواسعة طيب اضبطها بقى <تو>؟ الغرف الواسعة لي ما أحسن الغرف يا كده أقول الغرف ما أحسن الغرف الواسعة تا ولا تي ولا تو ها تازا شخ رضى خطا. طبعا أخواننا ما أجمل وما أحسن. ما أجمل وما أحسن. أبو الأسود الدؤلي جلس يوما مع ابنته. فقالت له يا أبتي ما أجمل السماء؟ قال لها يا بنيتي نجومها. قالت له يا أبتي إنما أردت أن أتعجب منها قال لها فقولي ما أجمل السماء ما أجمل السماء فأنا قصدت التعجب ما أحسن الغرف الوسعة أنا أحب الكتب أحب الكتب باء الإباء المفيدة ماشي عند أخي عصا عند عند أبي باء عند أبي عصا طويلة غليظة العصا وردت في كتاب الله فين قال هي عصاي قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخر ذكر لها كام فائدة قال قال هي عصاي أتوكأ عليها يبقى أول فائدة وأهش بها ولي فيها طب وربنا سأله العصاد بتعمل بقى الباقي وما تلك بيمينك يا موسى لو هي عصاي خلاص. لو قال أتوكأ عليها وأهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى وكان منتظر ربنا أقول له إيه وما تلك المآرب يا موسى فده حب أنه أتكلم مع الله عز وجل جه القاحض صنف كتاب سماه العصر قال إيه العصر ذكر فيه كان فائدة للعصر سبعين فائدة كتاب اسمه الإيه؟ العصر والعصر لمن؟ بيسموها ايه في البلاغة دي العصا لمن عصى ها بسموها ايه ها طب تورية في ايه توريه كلمه يقصد بها معنى ومعنى اللي بيقول يقصد معنى قريب واللي بيسمع يسمع معنى بعيد او العكس ها بيسموها العصا لمن عصى بيسموها ايه بيسموها جناس والجناس بينقسم لقسمين جناس تام وجناس ناقص الجناس التام الكلمتين يتفقوا مع بعض في عدد الحروف وفي الحركات ماشي أما أقول المشي طبلي والدأ على طبلي المشي طبلي والدأ على طبلي طبلي وطبلي إيه الفرق ما بينهم وبيسموه إيه المشي طبلي يعني طابة لي عجبني واداء على طبلي اللي هي طبلا رمضان كريم. سامش اللي كنت بتيجي في المصحرات. طرقت الباب حتى كلمتني. خلاص يبقى أنا عند أخي عصن عصن إيه؟ طيب فأنت كل واحد فيكم كده يبحث عن كتاب العصا للقاحض ويشوف فوائد العصا. والجاحظ يا اخوانا كان يتلهوا ذاكرة حديدية كان يدخل اي مكتبة يقرى يفر الكتاب يحفظه علم اصحاب المكاتب بذلك فمنعوه للمكتبة وعاش الجاحظ بين الكتب ومات بين الكتب يعني صعد يوما اللي يأتي بكتاب فتضحرجت عليه الايه الكتب فمات مات والعقد الكتاب اسمه ساعات بين الكتب وإحنا عندنا طراب على الكتب ساعات بين الكتب والتراب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول وطني مصر وطني مصر عزين بانعت الحزب <تأكلم> ده الطلاب فراغ يخدمون بلادهم الطلاب المجتهدون يخدمون بلادهم السؤال الثالث ضع منعوتا أنا في المثال السؤال قبل ذلك ضع نعتا لضع منعوتا فراق المجتهد يحبه أستاذه الطالب المجتهد يحبه أستاذه من يعرب بالجملة دي أتفهم الطالب مبتدأ مرفوع على مترافه <تصفيق> الضم المجتهد نعت للطالب مرفوع على مترافه الضم طب ما ليه ماشي ماشي نبني على الضم في محل الناصر مفعولهم بيه بركة الله فيه ماشي استاذ مضاف والهاء ضمير مضاف نبني على الضم في محل جر مضاف إليه. كمل بقى أنت قلت طالب. أيوة. آه. والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع مبتدع الذي هو الطالب. رأيت فراغ بائسه تن فتصدقت عليها. رأيت امرأة خلاها طفلة عشان تحن علىها اكثر رأيت طفلة بائسة فتصدقت عليها طيب الجماعة اللي عند القضاء فرغ العالمون يخدمون امتهم العالمون آه. العلماء العالمون يخدمون أمتهم فراغ القارس لا يحتمله الجسم البرد القارس أنا أحب فراغ النافعة الكتب النافعة فراغ المجتهدون خدموا الشريعة الإسلامية العلماء المجتهدون خدموا الشريعة الإسلامية طيب هسأل سؤال ما الفرق بين الصالح والمصلح والمخلص والمخلص الصالح الراجل بيصلح نفسه الصالح صالح في نفسه والمصلح مصلح لغيره طيب هل ورد في القرآن لفظة المصلح ها ها الجباد جمعية لا اواخر صورة العراف بتقول ايه والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة و... المصلحية لماذا لم تكن الآية الذين يمسكون بالكتاب لا ليه ليه الفرق في المعنى الفرق بين الذين يمسكون بالكتاب والذين يمسكون بالكتاب ها؟ يعني يمسك ويمسك غيره الذي يمسك بالكتاب ويمسك غيره يصلح والله لا يضيع أجر المصلحين الصالحون يبنون أنفسهم والمصلحون يبنون الجماعات يبنون الجماعات والله يحب المخلصين والله يحب المخلصين ما الفرق بين المخلص والمخلص أخلص العبادة لله في نفسه الذي أخلصه الله لنفسه، الذي أخلصه الله لنفسه. في كتاب في المعرض ماتع اسمه تفسير القرآن بالقراءات العشر، تفسير القرآن بالكلمات بالقراءات العشر. فكل كلمة إذا قرأت بهذه القراءة يكون معنى الآية لا لا لا, لا كبير فراغ الأمين ينجح نجاحا باهرا هل الطالب، التاجر. ماشي؟ فراغ الشديدة تقتلع الأشجار. طب ما الفرق بين الرياح والريح؟ الفرق بين الرياح والريح في القرآن. يبقى الريح ذات ثفايات الايه العذاب اما الرياح وصلنا عليها يعني ثفايات الرحمه يبقى في فرق بين الريح وال والرياح طب ما الفرق بين المطر والغيث المطر والغيث ها هات ايه كده وانت تشوف الفرق يعني بيكون رحمة اللعذاء، وامطرنا عليهم مطر، أمطرنا عليهم حجارة من، هاه؟ من سجى. خلاص يبقى المطر في آيات العذاب، والغيث في آيات الرحمة، والريح والرياح، مش. قطفت فراغ ماضرة. قطفت فراغ ناظرة قطفت ثمرة ظهرة ناظرة طيب فراغ العزيزة وطن مصر العزيزة وطن الوعد نفسه الكلام ده هو يطبخ على الارض الورقة ان فعلا الناس اللي عايشة تستشعر ان مصر دي وطننا ف لا للتخريب لا للضمار اختلف زي ما تختلف مع اي حد ايا كان اختلف وتضع اعمل اللي انت عايزه بس المنشآت لزنبها ما المنشآت ديت مالنا جميعا فهنا عايزين ربي اولادنا على المحافظة على المنشآت العامة ابني في المدرسة ليه يكتب على الدكة اللي بيقعد عليه ليه يكتب على الحيطة ليه يعني. كل شيء يستخدم لما وضع لها الدكة وضعت عشان هو يوعد عليها وبعد كده ابنه لو طال في العمر يجي وعد عليها والحائط مش معمول عشان نعمله ونكتب ونشت. ونشتب احنا عايزين اعادة فرمطة احنا احنا احنا كشعب عايزين اعادة فرمطة الرماد دي اتنعمل فيها ايه نرميها ونجيب ايه نجيب رماد جديدة ونبقى شخصيات فالله شخصيات جديدة. إن الله لا يغير ما بقى. إن الله لا يغير ما بقى. آخر سؤال. الكتاب جليس ممتع. الكتاب جليس ممتع. عايزين بقى أي حد يعرب لنا الجملة دي. فضل شو خبر للكتاب? الكتاب جليس. كلام مفيد انا ما شوفيه. كتاب جليس اه? ماشي. اه. الكتاب الكتاب خليك معايا مبتدأ مرفوع بالمين. ايه? بالضمة. جليس? خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه? الضمة. ممتع? ناعة المين? لا. نعت للجليس نعت للجليس الكتاب مبتد وجليس خبر خلاص وممتع صفة لمين للجليس وفعلا الكتاب خير عشان كده احمد شبق يقول انا من بدل بالكتب الصحابة لم اجد لي وافيا الا الكتاب صاحب ان عبته او لم تعب ليس بالواجد للصاحب عابا. كلما أخلقته جددني وكساني من حل الفضل ثياب صحبة لم أشك منها ريبة ووداد لم يكلفني عتاب أنا صديقي لو مثلا ما قدرت شحسن إلف حاجة يتإلب علي الكتاب تقرأ وتستفيد وتضع ترجع له تاني كلما أخلقته جددا وكساني من حلل فضل الثيابة بأن توقفنا عند النكرة ونبتدئ إن شاء الله لو ربنا يطال في العمر يوم اليوم إن شاء الله تعالى في حروف العطف ونقول للشباب ما إيه المذاكرة المذاكرة المذاكرة ذاكر كي تنجح السلام عليكم ورحمة الله